Anakku adi, mati jauh di lari. Anakku anakku adi, mati jauh di lari. Abah tu Aish kasih jadi tadi ya kan aku sendiri tadi ya kan aku sendiri المنام حرام يكوني أنوه مع الأباني المنام حرام يكوني أنوه مع الأباني اتملي بخير يحن إلي قلبي يا ربنا كل وادي عشنا كشفي دادي عشنا كشفي دادي عشنا كشفي دادي قال <سؤال> وحدي قال <سؤال> يا ناس وحدي أشبح في بحر الخيال